لا عشت سنين حياتي الحلوة من أول لؤى يللي قلبي من ملايين البشر اختار الهواء أنا حلوة حياتي معا hagyvad ya habib ya habib في من الحياة حبيبي اللحلو والدني دي من يوم لو قار. كانت ايامي قبلك مش فرقاني ومش فلاني اول ما قلدي قبلك قلتي لا فالعمر غير habibi enta elly habibi wallahi habibi wallahi habibi donyetey حلوة بحلتك حلوة بغيرتك حلوة بلاحظة الواب حلوة وياك يا قال